إن المتقن في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفتي وزوجناه بحور نعين والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان الحقنا بهم ذريةهم وما أذلتناهم من عملهم من شيء كل أمر بما كسب رهين وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسلة